و ن ف شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن ش ي س اجتماعي على ص ر م و ج و ه الذين ك ف ر و ا وقيل ه ذ ا ا ل ذ ي ك ن ت م ب ه تدعون ق ل أرأت س ي للعلوم ر ح م ن الاسلاميه فمن يجير ا ك ف ر ي ن من و الرحمن قل ارايتم ان أ ص ب ح ماؤكم و ا ر ل ه فمن ياتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين م و س ن ا ل س ي ل ل م ا إ و س و ع النابلسي للعلوم ف ل ا ز ل ا م ي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 「あなた